فمن هذه البقعة الطاهرة والأرض المقدسة انطلقت ركائ والدعوة الإسلامية ناشرة الخير لهذه الأمة وما هذه الدعوة العظيمة لهذا النبي الكريم؟ وصحابته الكرام والذين بذلوا في سبيل هذه الدعوة الكريمة دماءهم وأرواحهم نصرة لهذا الدين انتصارا للخير وابتعادا عن الشر هذه الدعوة العظيمة والتي لانت لها القلوب واطمأنت لها الأنفس ودخل عباد الله في دين الله مؤذنينه ببداية عظيمة وانطلاق حياة لها وقع مغاير عن حياتهم السابقة ايمان ايمان عظيم إيمان إيمان عظيم بهذه الدعوة وما جاء به النبي الكريم الآن الله الله اکبر الله اکبر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 اشهد وأن محمد رسول الله اشهد وأن محمد رسول الله حيان های الصلاه حیان الفلاح الله اکبر لا إله إلا الله لا إله الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم أتم محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود